يجب على صفحة كنسل فرق مئة وعشرين الصلاة ولا أيه؟ هاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل أركانها أي أركان الصلاة أربعة عشرة. إعرب أربعة يا شيخ مراد أربعة. ها لا طب كمل خبر ماذا ها ايوه طيب اربعه خبر صح ولا غلط فوزي أربعة خبر أركان الصلاة أربعة عشر أولي صلاة خبر أربعة خبر ها نقول أربعة جزء العدد مبني على الفتح لأن العدد هنا يبنى على فتح الجزئين أربعة وعشر والعدد المركب خبر في محل الرافع أو في مح... والعدد المركب في محل الرافع خبر خبر إيه بقى خبر أركان أركان مبتدأ يعني والخبر مرفوع بالمبتدأ كده يبقى اربعه مش خبر لان الخبر يبقى اركان الصلاه اربعه لو هو خبر انما هو جزء العدد والعدد المركب هو اللي خبر لان احنا اخبرنا عن الاركان بانها 14 مش اربعه يبقى الخبر بعد انتهاء عشر 10 عشر نعم اي تفسيريه حرف وانا النحويين اي اعرب اي الحروف كل الحروف ما ما ايه محل من الاعراب الحروف ما تعربش ولكن الكلام بقى هل هي حرف ولا لا دي فيها اقوال للنحاه فعلى القول انها حرف يبقى ما نقولش محلها من الاعراب ايه ما حرف لا يسأل عن اعراب ليه الحرف ما يعربش؟ يا حضره معناه إيه يا شيخ طارق الإعراب إيه هو الإعراب؟ أنت يا طارق قول كده يا إسلام تعريف الاعراب تغيير اواخر الكلم بنغير ليه اواخر الكلم لاختلاف العوامل الدخلة عليه فما يكون اسم ولا فعل بتختلف الايه العوامل الدخلة عليه الاسم طبعا واضح فيه الاعراب والفعل لوقوعه صفة وصلة وحالا وخبرا هكذا نرجو تنبيه الاخوه الذين يسلكون طريق وسط البلد او مسيروا على اخذ الحيطه والحذر حيث اننا توجد مظاهرات للاقباط قتل فيها ثلاثة افراد من الجيش حتى الان <تصفيق> ها؟ ها؟ <تصفيق> <نعم؟ تصفيق> حرق مدرعتين يعني المدرعات دي بتاعت مين؟ والجيش ده بتاع مين؟ طيب يحرقوا المدرعات ليه بتاعتنا؟ سواء المسلمين او النصارى مش عايزين يسيبوا البلد تمشي عايزين يهيجوها وخلاص الغرب عايز يهيج البلد باي شكل باي شكل مش مهم الشكل مهم النتيج طيب يبقى الحرف ملوش محل من العرب اركانها اي اركان الصلاة 14 جمع ركت وهو جانب الشيء الاقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا طيب وهو جانب الشيء الاقوى ده تعريف ايه الركن وهو ما كان فيها يبقى ده تعريف ايه ركن الصلاه بقى مش تعريف الركن تعريف ركن الصلاه تعريف الركن حاجة وتعريف ركن الصلاه حاجه لان ده ركن مخصوص مش كده ويختلف المخصوص عن العام تعريف الخاص يختلف عن تعريف العام لان لابد فيه من ذكر القيد الذي يبين اختصاص الايه اختصاص اللفظ يعني هو ما كان فيها يعني في الصلاة نعم آه. لازم ندخله اه لان قال فيها ما قالش فيه اه وبعدين سكت لو كان سكت يعني كنا نقول ده تعريف الركن ما كان فيه في والسكت انما الف فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا يبقى هنا بيوصف ركن الصلاه بقى ان لا يسقط عمدا ولا سهوا يعني هنا طبعا لا يسقط ايه الفاعل ايه هو ها؟ ولا يسقط طلبه يعني طلب الركن الركن ما يسقطش الطلب فيه يعني لا يسقط الركن بمعنى انه ايه لا يسقط المطالبة به لا تسقط بتركه عمدا او تركه سهول ما تفرقش انما ايه اللي يسقط طلبه طبعا هنا ولا يسقط عمدا ولا سهوا عمدا وسهوا دي اوصاف ايه اه اوصاف تركه طبعا دايما المتون مبنيه على الاختصار وانت تفهم المقدرات دي يعني مش يقعد يقولك ده ولا يسقط الركن طبعا ما بيسقط إن انما لا يسقط المطالبة بيه عمدا ولا سهوا يعني ان ترك عمدا او ترك سهوا يعني في حالة العمد وفي حالة السهل ماشي في الحالين مسرعين ده وصف للحالة حالة العمد وطبعا حالة العمد يعني التي يكون فيها الترك يعني حالة الترك عمدا او حالة الترك سهوا إنما في حاجة عند الحنبلة تسقط سهوا ان تركت سهوا ولا تسقط في حالة العمد الواجب آه. وفي هذه الحالة عدم سقوط الواجب يستدعي إعادة الواجب في صلاة كاملة يبقى ان ترك من ترك الواجب سهوا عندهم سقط مطلب بالواجب وطلب بدل طلب بدل عنه وهو سجود السهب اما من ترك الواجب عمدا لا يسقط الواجب حينئذ ويلزم الاتيان به في صلاة كاملة وده معناه ان الصلاة تبطل الصلاة تبطل ويبقى يعيد الصلاة من أولها لأخير بأترك واجبات فأمر بكل الواجبات والأركان من الأول خال ده عند الحنابلة الحقيقة هو غيرهم بس يعني عند غيرهم ممكن تلاقي انه يعني مفيش واجبات في الصلاة يعني في الغالب إلا إلا يعني واجبات يسيره زي متابعة الامام على تفصيل وسجود السهو على خلاف وتفصيل ايضا فمن ترك الواجب بطلت صلاته عمدا او سهوا عمدا من تركه سهوا سقط وطلبه وبالطبع بقول طلبه ما اقولش وجبه لانه في خلاف في حكم سجود السهو الجمهور على استحباب مش على وجوب فطلب يعني على سبيل الاستحباب او الوجوب ما تفرقش تشمل يعني ايه هو عند مين عند الحنابلة يجب ايه عمرو الدكتور حمدان طب دكتور سجود السهو يعني تقصد اه فلذلك انا قلت يطلب بدله بدل منه او بدل عنه طيب اركان الصالة 14 ولا ل 15 مصطفى ما جاش النهاردة سادة الشفعية عدوها 18 ما خلوها 14 اللي حنابل اختصروا ها؟ لا ما مش بالواجبات في الاجناس في عدد الاجناس عد كده قول الأركان قول بسرعة، هاه؟ فتحة وفتح الركوع على طول ايه الخيابة دي؟ القيام تكبرت الأحرام، هاه؟ والقيام والفاتحة والركوع ما فيش انتقال للركوع ولا حاجة. يبقى انت بمذهب انه ان الانتقال ده من باب ما لا يتم الواجب الا بفا واجب طيب ما علينا الركوع او و... و... معنى الرفع بقى الوقوف بقى الوقوف بعد الايه بعد الركوع خمس ها قول يا احمد كمل والسجود تشاهد الأخير وتسليمه بقى تمانية تفرعات المواضيع خالق قول تاني قول عد انت بسرعة تجاهدة الأحرام القيام فاتحة الركوع يعني ما يتقول الحط للركوع والرفع من الركوع يعني ما ينفعش تقول واحدة وتسيب واحدة يعني لثمين يا بلاش طب عد كده وقل عدهم كلهم كل سنة 14 التكبيره والقيام والفتحة والانتقال الى الركوع والرفع منه والقيام بعد الركوع والانتقال ها؟ ما احنا قلنا الركوع ما قلناهوش طيب يبقى يقول تاني كده بسرعة قول كده يا محمد دي فيها وسواسة رخرة قول من غير وسواسة لا يجب بالوسواسة في تجويرة الاحرام تجويرة الاحرام اي والقيام والفاتحة قول بسرعة انا قدي قولك ها والحطة للركوع والركوع والرفع من الركوع والقيام بعد الرفع ها والهوية للسجود والسجود والرفع منه بقى عشرة والسجود الثاني ها هاي والسجود الثاني والرفع منه التشاهد الأخير والتسليم رقم 15 الجلوس للتشاهد بقى 16 لطمئنان في كل واحدة بقى 32 وعاوزين نعدهم مضبوط ايه الحكاية دي طلعا طبعاً طلعا طلعا الشيخ اللي كان بيعلمنا الصلاة فحب يحفظ الناس مبتدئين يعني يحفظهم اركان الصلاة فقال يقول لهم ازاي اذا ما انا عملت كده يعني العدد ده كام نعد ويفضل نعد والدنيا تلخبط لحد ما الناس ما يتمشى تقول الارتك بير يعني يقولوا الاركان الصلاة كده حفظينها صلاة تحفظ اطفال تحفظ حاجة دي يعني من الايه التلطف في الدرس عشان الناس تحفظ يعني ها احنا ما عرفناش ان طيب ما احنا هنشوف يعني هنقرا ونعد معاه عشان نسيب الموضوع هيجي يعني ان شاء الله ولا يسقط عمدا ولا سهوا سماها بعضهم فروضا بعض الناس سمت الايه الاركان فروض للتفرق بينها وبين الواجبات والخلف لفظي الخلاف او الاختلاف في المساله لفظي تسميها اركان او تسميها فروض ما جرش حاج نعم في المذهب يعني تسمى ايش مين ولا بتسمى اه بتسمى في في المذهب وبغير المذهب في كثير من المذاهب بيسموها فروض وبيسموها اركان القيام في فرض القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين شوف الفقه بقى لازم ايه ما يقولش القيام ويسكت لان القيام لا يكون ركنا الا في الفرض اما في النفر فيقوم مقام القعود ولو عمدا مجرش حاجة ولو لقادر يعني والقادر يعني في الفرد لا يكون ركنا الا على الا للقادر ايضا في حق القادر يعني على على القيام لقوله تعالى اقوموا لله قانتين وحده وحدوه هنا وحدوه ما لم يصل راكعا حد الايه القيام ما لم يصل راكعا ده يوضح لك انه هناك حد بين القيام والركوع ما قبله لك حكم القائم وما بعده لك حكم الراكع يعني ما فيش ما فيش مرحله بينهم منزلة بين المنزلتين ما فيش يا قائم يا راكع وده ينبني عليه حكم في انه لو واحد دخل الصلاة مسبوقا وكان الامام راكعا فادركه ادرك يعني دخل في الصلاة وهو طبعا لابد ان يدخل قائما ثم يركع فان ادرك الامام قبل حد الركوع قبل رفع الامام عن حد الركوع يعتبر ادركه في الركوع وان لم يدرك هو المأموم حد الركوع قبل ان يخرج الامام من حد الركوع يبقى هنا لم يدرك الركوع الحالة الاولى ادرك الركوع وهنا ما ادركش الركوع يبقى الامام راكع كده بيرفع كل ده و او ايد المعتدل الخلقة ممكن تلمس ركبته والمأموم بيركع ده بيرفع وده بيركع فلو تقابله مع بعض ولسه الامام ما خرجش عن حد الركوع والمأموم دخل في حد الركوع ولكن ده طالع وده نازل تحسب تحت بالركعة للمأموم على المختار وبعض العلماء قال لابد ان يدركه مطمئنا ويطمئن معه قدر تسبيح انما بنقول لو ادركه في حد الركوع ولو منتقلا يبقى هنا ايه ادرك الركعه وضحت المسألة ولا في اشكال فيها ها ليه ما يدركش ما يكونش ده ادركه ماذا لان ده ظاهر النصوص ده حكم حكم يعني ربنا انزله فبنلتزم بالنصوص يعني الصحابي ليه اللي خله يركع في اول المسجد ودخل راكع فيه نصوص ده لا وفيه اقراره على هذا الفعل. مم. انت عايزه اول ما يكبر والامام راكي بكده ادرك؟ لا ما ادركش دخوله في الصلاة ولكنه من ادرك الركوع فقد ادرك الركع فادرك الركوع بايه؟ يعني ادراك الامام في الركوع قبل قيامه من الركوع لان هو لو كبر والامام رفع وهو لسه ما ركعش يبقى ما ادركش الركوع مع الامام مش كده فما يدركش الركعه ده بالنص والفعل فعل الصحابي يدل عليه انه ركع ودخل وايه وده يدل على انه عايز يدرك الركعه بكده نعم هنا ادرك الامام ايه قائما ادرك الامام قائما اذا ما بعده ما بعد القيام ده ليه حكم تاني مختلف لانه خلاص ده متأخر عن الامام فليه حكم المتأخر ومحدش قال ان يتأخر عن الامام يضيع عليه الركعة ولا حاجة آه انما ده حكم مخصوص لانه تيسير على المكلفين فالرخصة ما تتعداش محلها فهنا الفضل لان اللي يدرك الركوع مع الامام بيتحسب له الركع مع انه فات منه حاجات قيام وفتحة وحاجات فده زي ما تقول الرخصة او يعني تفضل من ربنا وتسهيل على الناس فما يتعداش محله بالنسبة لي اللي ادرك الامام قائم ده خلاص ادرك الركوع يقينا هو بس تتأخره وطبعا لا يجزل التأخر زيادة عن ركنين عن عن حركتين ما احنا قلنا حد الركوع لو خرج عن حد الركوع الامام خرج عن حد الركوع قبل ما تدخل انت في حد الركوع يبقى ما ادركت حد الركوع ايه هو ان الانسان معتدل للخلقة ممكن ايده تلمس ركبه لو خلاص ما تقدرش وبنقول معتدل للخلقة ليه واحد ايديه صغيرة كده. فعلشان يدرك ايديه تلمس ركبه يبقى لازم يوطي قوي واحد ايديه طويلة لمس ركبه هو واقف بكده ركع في واحد كده ايديه طويلة كده ممكن اصلا ايديه تختلف فقام رجل وقالوا له ايه ذو اليدين ايديه طويلة شوية ربنا خلق الناس بعضهم ايديها سيارة وبعضهم ايديها طويلة مش يعني مش الناس زي بعضها نفس النسب لا ولذلك اما تيجي تلعب رياضة يقسوك العائل الصغيرة يجي رياضة يقسوهم يقسو العرض ويقسو الطول طول الادين وطول الرجلين وطول... يقول لك اخ... نختار لك الرياضة الفلانية مش دي حاجة ثابته يعني فالانسان المتوسط الخلقه يعني لو قلنا اطوال ايدين الناس بالنسبة بالنسبه ل... للجذع ابن فالمتوسط الخلق بالتقريب طبعا نعم هو دلوقتي وهو وسط الطول اللي هو ادرك التكبيره يعني الارقام فهو دلوقتي ما بيعرفش غالبا ممكن يكون مش عارف فين هو ورا هو لو ما عرفش بقى زود ممكن زود رقعه ضبط لو يعني مش عارف ادرك ولا لا دي مسألة الشك بقى هتيجي ان شاء الله او كان جت قبل كده قلنا جت ولا ما جاتش معاها ده شيء علاقه بال كان بس يعني ايه التخاريف اللي انت بتقولها لو تيقن انه ادرك الامام وهو قبل قيامه قبل رفعه عن حد الركوع خلاص طيب لو شك بصرف النظر يعني سبب الشك ايه يعني هو عارف ان الامام لا يكبر الا بعد ايه بعد ما يرفع يبقى لو سمعه قبل ما يخشهه في حد الركوع يبقى هنا ادرك ما ادركش ولو عارف انه بيكبر وهو راكع يعني مع ابتداء الحركة يعني يقول سمع الله لمن حمده يعني بيبدأ السين مع ايه بداية الانتقاد فهو دخل في حد الركوع قبل ما يقول السين او قبل ما يقول الميم يبقى ادرك طب لو مش عارف ده بقى ليه حك في خلاف طيب لو حبينا نستنبط الحكم بالقواعد نقول ايه بقى الاصل ايه بقى يا استاذ محمد انور يعني مش هندور على النصوص دلوقتي واحد جه يركع فالامام قال سمع الله لمن حمده وهو شاكك هل ادركه في حد الركوع ولا كان خارج عن حد الركوع يبقى نقول ايه يعني نوع من القعدة البناء على الاصل او اعمال الاصل وطرح الشك وابقاء مكان على مكان فنقول ايه ها ان مين راكع الامام راكع الاصل بقاءه في حد ال ايه؟ الركوع وانتقاله عن حد الركوع مشكوك فيه فنحكم بانه ايه آه. ايه موافق قوي يا استاذ عمر على الحكاية دي ها الاصل ايه الاصل انه المأموم لم يدرك فيبقى تتحسب له الرقعة زي هو يشاكك فيها مشاك ولا مشكش؟ المأموم شاركك ولا مش شاركك؟ مفيش, مفيش, مفيش اصل. مفيش اصل؟ ازاي؟ طيب. بيقولها بيقولها في الانتقال بس انا مش عارف انه ها؟ يحتمل كده ويحتمل كده يحتمل كده ويحتمل كده بس يعني بنبني على الاصل يعني دلوقتي احنا مش عارفين هو ادرك ولا ما ادركش نقول ايه الاصل عدم ادراكه يبقى ما ادركش يبقى كده الركعة يجيب ركعة وده قول بعض اهل العلم وبعض اهل العلم قالوا القول التاني قالوا لا الاصل بقاء الامام في حد الركوع وانتقاله عنه مشكوك فيه يبقى نحكم بالاصل فدول ايه طبقوا نفس القاعدة واختلفوا يعني الدليل هنا زي هنا نفس القعدة ومع ومع ذلك اختلف لان دي طبقوها من جهة ودول طبقوها من جهة تانية فاختلف الفقهاء هل يدرك الركعة او لا يدرك الشيخ اسامة كحيل اختار ان يدرك ها احنا فرضنا ايه دلوقتي الشك لو تيقن او غلب ظنه يعمل بغلبة الظن انما احنا فرضنا الشك وبعدين القاعدة استصحاب الاصل او البناء على الاصل وترح ايه الشك انما ما فيش قعدة طرح الظن طرح الظن يختلف على حسب الابواب بعض الابواب يعمل فيها بالظن وبعض الابواب لا يعمل فيها بالظن بل يطرح ويعمل باليقين فقط ماشي انت جمهوري ولا ديمقراطي يقول الجماعة الاسلامية دخلت في التحالف الديمقراطي اللي هو مين ومين الاخوان والوفد هم هم خرجوا من بعض الوفد اللي هطلع لوحده بيقول الاخوان قاعدين وهو تحالف بين الاثنين بقى اسمه التحالف الديمقراطي جالي خبر ان هذا يعني على التليفون بتيجي الاخبار كده فبيقولوا دخلوا في التحالف الديمقراطي ده دخلوا مع الاخوان ولا مع الوفد ولا مع ايه مش عارف ولا الاخوان رجعوا مع الوفد وبعدين حتى الاسم الاسم عره الديمقراطي ده وحدهما لم يصل ركعا والتحريمات ويبادين امرت مين اي تكبيرات الاحرام ليه جاب القيام قبل التحريمة لانه لا تصح الا من قائد سيبقى ايه مثلا هو قاعد مثلا هو بيقوم كده الى الله اكبر وعلى... لا لازم يقف الاول وبعدين وهذه طبعا تنبيه اللي جاي متأخر وعايز يلحق الركوع فيقول الله اكبر وهو ايه بيتحرك وهو نازل للركوع فطبعا لو دخل في حد الركوع ما تصحش لا يكبر تكبرتين التكبيره الاولى تكبيره الاحرام يقول الله اكبر الله اكبر التكبيره الثانيه للايه للانتقاس يبقى الاولى نوي بيها الايه الاحرام نعم ايه هو فرض اه لا فرضا فقط كلام كله على الفرض في فرض لقادر ها ما لهش ليه ما هو قال في فرض اهو القيام في فرض أما الهاش معليش أتيجي برضو يعني ده كلام طبعا ماتنا مختصر والتحريم يعني تكبيره الإحرام لحديث تحريموها التكبير وقراءة الفاتحة هذه ثلاثة لحديث ده صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وطبعا الحديث لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة الكتاب بس مفيش فيش لفظة في كل ركعة في الصحيحين فيهم بس من غير في كل ركعة إنما اللفظ ده هو إسماعيل الشالاندي ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي بدأ من اولها يظهر مذهبه فيه ان الامام يشيلها عن المأمون وطبعا وافق فيه هذا امام ابي حنيفة رحمه الله ده ظاهره طبعا الايه السرية والجهرية لو فيه تفصيل ما كانش حقه يقولها كده نعم المذهب لا في خلاف في خلاف حتى في المذهب انما المعتمد عند عند المصنف واكثر الحنابلة يعني ده مختصر راي ويتحملها الامام وعلى الماموم ويأتي لما يبقى يأتي اه يبقى نشوف يجي في صلاة الجماعة اه والركوع اجماعا في كل ركعة يبقى دانم ركام الركوع اربعة والاعتدال عنه يبقى دا ايه خمسة الاعتدال اللي هو القيام اللي بعد ال الركوع لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صل كما ريتموني أصلي ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين بيقول هذا لأن بعض العلماء قال الأركان غير المقصودة ينبغي ألا تطول فإن طولها بطلت صلاته وقالوا الأركان غير المقصودة هو القيام الذي بين الركوع والسجود والجلسة التي بين السجدتين قالوا دي أركان غير مقصودة فلا لا يطوله. لو طولها تبطل صلاة مش مقصودة في الصلاة إنما جعلت للتفريق بين الأركان المقصود يعني لأنه إذا ركع الركوع مقصود في ذاته أما الاعتدال الذي بعد الركوع فإنما هو للانتقال إلى السجود من قيام. إمعانا في إظهار العبودية وإكمالا للحركة ونحوها ده قولهم يعني إنما أستاذ الحنبل اختاره إن الأركان كلها متماثلة ولا تبطل الصلاة بتطويل شيء طويل لا مش طويل قوي يعني ما يطولش عن كده ايه يعني بس ما يطولش عن كده ما هو الركوع ممكن يبقى ثلاث تسبحات ولو تسبحها واحدة بيصح ومال بس يعني لو طوله عن كده تبطل بقى صلاته عند بعضي يعني لو قال الدعاء ده كله اللي هو ايه ربنا ايه بقى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهله أو أهله في رواية أخرى اهل الثناء والمجد حق حق ما قال العبد وقلنا لك عبد لا منع لما اعطيت ولا عطى لما منعت ولا ينفع جد منك الجد من فقالوا لو طول عن كده تبطل لكن يعني الحنابل قالوا لا لو طول ما تبطلش ويدخل في الاعتدال الرفع يعني دول ركن واحد الرفع من الركوع والاعتدال كلهم ايه ركن واحد مش ركنين يبقى الاعتدال ده كام خمسة القيام والتحريمة وال والفاتحة والركوع والاعتدال بعد ادي خمسة والمراد الا ما بعد الرو... الا ما بعد الركوع الاول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف لك أن تركع ثلاثة اربع مرات ما يجراش حيال في الركعة ولكن الافضل الاقتصار على مرتين والركوع الاول هو الركض والباقي ده مستحب ركعته او ما ركعتوش صلاتك صحيح انا ركعت مرتين او ثلاثة او اربعة او ركعت مرة واحدة صلاتك صحيح ولكن السنة الاكمل والافضل انك تركع مرتين ولو زودت خلتهم ثلاثة ما يجرش حاجة من باب مثلا يهيه تقسيم الاراية ولا حاجة والسجود اجماعا برضه ده ركن اجماعا ده نمرة ستة على الاعضاء السبعة لما تقدم قلنا على حكاية الاعضاء السبعة دي قبل كده والاعتدال عنه اي الرفع منه لبقى ده نمرة كام السجود نمرة ستة والاعتدال عنه سبعة ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين والاعتدال عنه الجلوس بين السجدتين يعني دول حاجة واحدة ليه هو الاعتدال عنه هو الجلوس بين السجدتين لأنه لا يكون معتدلا حتى يجلس لقول عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم بعدين يردو كام كده سبعة والطمأنينة في الأفعال يعني في كل الأفعال يعني ها نخلص عدد انت مستعجل ليه والطمانينه في الافعال او يعني طبعا المتن والطمانينته في الكل دي نمرة 8 نعم <تصفيق> دلوقتي اللي هو الاستواء مش الانتقال الاعتدال مش معناه الانتقاص الاعتدال مش معناه الانتقاص ده انت بتنتقل الى الاعتدال نعم في حاجة يا وهي السكون وان قل طمئنينه هي السكون وان قلت. بعضهم اشترط قدر التسبيحه وبعضهم لم يشترط اي سكون آه؟ مين اللي بيقول؟ مش مقصود الانتقال برد، بس هو يعني ما نش عجبني التعبير بالرفع منه يعني. يعني الارتفاع بعده ثم الارتفاع بعده ومش للانتقال الى الاستواء جالسا اصل ما يصلحش يجي هنا وسايب الباقي كله يعني المقصود الجلوس يبقى احنا كده بقينا كام ها تمنين ثمانيه والتشاهد الأخير تسعة وجلساته عشرة أو جلساته بقى ماشي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر متفق عليه دول بقى عشرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في التشهد الاخير يعني كان قال بعده كنت باصوضح انما هم اعتبروا لغلبة التشهد اعتبروا ان الكل تشهد انما التشهد لحد الشهادتين اصله كده فقالوا فيه مش ايه مش بعده اي في التشهد الاخير لحديث كعب السابق يبقى دي نمره كام 11 والترتيب بين الاركان لانه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم والتسليم لحديث وختامها التسليم يبقى كده كام 13 وما يصلحش غير كده ما يصلحش غير كده. لا. ولكن دي مش أركان الصلاة الحقيقية. دي أركان الركعة من الصلاة. لأنه لو قلنا أركان الصلاة ممكن يدخل فيها حاجة تانية منها العدد عدد الركعات. يدخل فيها هتقول الجلوس بعد ركعتين لا ده ما يدخلش في الأركان ده واجب أو سنة من الأبعاد أو الواجبات ليس من الأركان بالاتفاق إنما يعني يسموا الركعة صلاة برس يعني بطلت صلاته يعني ركعته أحيانا يعبروا كده يعني دي اركان الركب فلو قلنا بقى الاعتدال اي الرفع يبقى 14 ولكن ما يصلحش انه يجعل الاعتدال عنه ركن ولا يجعل الباقي اركانا ليه يعني ايه الفرق طيب ايه معنى اعتبار ده ركن واعتبار غيره مش ركوع معناه ايه معنى كلامه كده ان لو واحد اعتدل من الركوع وبعدين وقع على ظهره او على جنبه فراح ايه ساجد من وضعه ده يجزئ لان الانتقال من القيام للركوع الهوي ده ما هو مش رك مش مطلوب فالمهم الحصول واقفا ثم الحصول ساجدا ولكن ما يتعمدش يعني ما يتعمدش ان يقع على ظهره ولا جنبه لان هنا يبقى ثمى ليس من جنس الصلاة مخالفا لنظمه انما لو وقع غزبن عنه وبعدين راح للسجود يبقى ويبقى جعل الاعتدال عن السجود ده اللي ركن بس ممكن يبقى ساجد وبعدين يبقى قاعد من غير الاعتدال ده يعني يسجد وبعدين يقع على جنبه على ظهره وبعدين يعتدل بقى تاني قاعدا يبقى ما الايه الرفع ده وعملش الرفع من السجود للقعود يبقى ما يصحش يبقى لازم يرجع ساجدا الاول ده وقع او واحد زقه بلاش داخلة تقول كده يا عليه بقى وضوء انتقل واحد زقه فيرجع تاني ساجدا وعنين يرفع من السجود الى القعود ويبقى كده 14 على كلامه يعني آه. مين خصوصا ان كان اول دروس الكشاب ها ما تدروش ان هو خصوصا ان كان اول دروس الكشاب لو ما اعتبروش ايه الانتقال لم يعتبر الانتقال ركنا لا مش يسبق لازم يسبقه قيام لازم لان الترتيب شرط انه اه لا يعني يبقى لم يشترطوا انه يكون عن ايه عن قيام وفي الحالة دي لو واحد لو قلنا انه ما اشترطش وما يشرك واحد ركع وقف وبعدين قال ده انا ما ركعتش فايه ركع تاني وعدين افتكر انه ركع قبل كده مرة راح مكمل للسجود يصيح سجود وعلى القول بركنية الانتقال وانه مقصود لذاته يبقى لازم يطلع تاني علشان يجيبه بالايه بالنية لان ده كان انتقال للركوع لغ زي ما الركوع لغ الانتقال للركوع كان لغه برضو يرفع ويجيب تاني فيها قولين لأهل العلم على كل حال بيقول في نمرة ستة أن يغني عن ذكر الاعتدال قوله والجلوس بين السجدتين عن ذكر الاعتدال يعني ذكر المؤلف للاعتدال مش الذكر اللي بيقوله في الاعتدال واضح مش كده تنبهى ما شاء الله والجلوس بين السجدتين ده كما اغنى عن ذكر الرفع من الركوع ذكر الاعتدال عنه فتكون ثلاثة عشرة ركنا على هذا تكون تلتاشر مش اربعتاشر ماشي الحال طيب طلعوا تمنتاشر ازاي بقى عند الشفعية ها ما تقربوا هنا هاتو الكراسي كده هاتو الكراسي هنا قريبة عشان بس ما يبقى ايه هم القوم اللي هاشقى بيه مجليسهم ومجتمعة قومهم هو صحيح فيه ميزة ان ربنا يصرف السوق عننا انما يمكن الرحمة اللي تنزل على اقوانك الطيبين دي تغلب اللي الحاجة الوحشة اللي انتو بتجيبوها اه كده وبعد أما هذا فآوى إلى الله فآواه الله وأما هذا فاستحي من الله فاستحي الله منه يعني لحد الدرجة دي اللي مش يروح ده بقى ده أعرض فأعرض الله عنه اللي ما بيحضرش الدرس ده أعرض الله عنه بس يعني ما كفرش يعني قابل الكفر بسنه <تصفيق> كله بيدحك معادة طارق عشان عارف انا اقصب مين وما بيش فايدة يعني لحظنانه وانه <تصفيق> ولا همه اخد معاه اجراءات تانية جبت الجدول معك؟ <تصفيق> انا لازم بقى اعمل اي مصيبه أنا مش هقدر فكرنا نجيب العصايه حظي حلو <تصفيق> اللي جاب العصايه ما شاء الله بقى عملت له حاجه يموت اي حد ما بيتابعش يقعد ما يروحش بعد الدرس واللي انا مختص بمتابعته يقعد برضه عشان اتابعه اظن قلنا الكلام ده المرة اللي فات واللي قابليها مما اكدنا عليه وقلنا كل واحد يبقى معه جدوله في كل وقت ايه عمر جدولك معاك فينسب حتك والسواك والعطر المطوى المطوى بالنسبة يعني للعصر اللي ما يناسب المطوى كمان ده متعيق للمطوى مش شرق فيه واجبات وفيه اركان تبهت لك اصطافة من المطوى دي متعيق لدي يعني مش هتبقى فيها مشكلة او انما هي برضو تنفع يعني احسن من ما فيش <تصفح> ها مسدس فلا وبتعني عارف مسدس الفلا عارفه؟ اوه صعب ايه هو اللي ايه؟ شيخ اه وقع من ايه؟ من, قل... من القيام؟ اه يصح سجوده احنا قلنا ايه المرة اللي فاتت؟ ليه يا لدي؟ ليش موجود المرة اللي فاتت ليه، ها؟ معيان اللي خدت ايه؟ <تبار أمامكلا> <بخلط> <restaurant> قلنا ايه؟ لا قلنا ها؟ لو لو وقع بيقول واحد قائم فوقع ساجدا فلو وقع على شكل الهوية للسجود يصح انما لو وقع على جنبه فاعتدل ساجدا ما يصحش شو إن المسألة دي مرة فاتت هتلاقيها في صفحة كم فطره المره اللي قبل اللي فاتت طيب ماشي نعم ايه كده هيقام بالظبط ايه هو شماله قبل الشافعيه طيب الشافعيه عدو عدوهم 18 ازاي بقى ها ايه هو مش مطلوب لذاته اه ولكن مخالفة هيئة الصلاة مش مطلوبة برضو او مطلوب تركها فقد يلزموه بالوقوف والهوية لسجود من الوقوف ليو ليوافق هيئة الصلاة مش لانه الفعل ده رك اه ما يخلفش هيئة الصلاة هم اهتموا بحكاية هيئة الصلاة دي او الحقيقة والظاهر ان يلزمهم ان يجعلوها ركنا ايضا موافقة الهيئة آه انه لا يخالف الهيئة لان هم بيعتبروها في مواضع كتير منها دي لان مش ركن بس مخالف الهيئة فلا يعني يبقى النيه مش شرط ولا قصده لا النيه ولا القصد ولا كده الفرق بين والقصد انه يقصد الايه الانتقال مش حتزقه مثلا والنيه نكون ناوي الانتقال الى السجود اللي هو السجود لان القاصد ينزل الركوع يبقى قصد الايه الانتقال ولم يقصد السجود به وتبعا تفرق برضه في اللي سجد ثم تذكر انه لم يرك هل يرفع راكعا يعني يرفع الى الركوع وخلاص ولا يرفع قائما ثم ينزل الى الركوع المختار ايه ها زمان امت المرة قبل فاتت الزمان قوي منهج المسلم اللي يرجع كده ولا انا اللي قلت لا مالكش دعوه انا اللي قلت وخلينا نشوف الكلام اللي احنا دلوقتي بنثبت الكلام بقى طيب نشوف لقوله عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع سوسه طيب وقفنا على ايه بقى 13 الشافعيه عد كده بقى بالشفعية يطلعوا 18 زودوا ايه هم ها نعم العدد عدد الركعات يعني وايه تاني والنية يبقى ادي كام خمستاشر لا عزينهم ثمنتاشر شيل النية وخليها شرط وشيل العدد على اعتبار ان احنا بنعد اركان الاركعة يبقى يرجعوا ثلاثتاشر تاني زود الطمأنينة بقى في كل ركب هيبقى الطمأنينة في القيام والركوع والقيام الثاني والسجود الاول والجلسة بينهم والسجود الثاني دول يبقوا على 13 دخلنا في ايه في 19 ها ها ها ها هتشيل الطمأنينة اللي هنا بقى لان احنا قسمناها وزعناه فبقى 18 ها ماله ده <تصفيق> فعندك انت عندك ضمير انت هم نعد ايه دلوقتي <تصفيق> الاركان ماله الواجبات والشفعية ما اعتبروش واجب ولا حاجة <تصفيق> قالو سنة ها. لا سجد واحد ازاي هالعبة احنا قلنا دلوقتي الاطمئنان في القيام والاطمئنان في الركوع والقيام الثاني والسجود الاول والاعتدال عنه والسجود الثاني يبقى دول كام ستة هتشيل الطمئنينة بقى اللي هي معدودة هنا يبقى اتناشر وتحط الستة دول بدلها يبقى تمنتاشر لازم يعدوها في القيام ومين اللي ما عدهاش ايه الادب ده يقول لك ما عدوهاش في القيام طيب فقال لك ايه ما وجب فيه ذكر يستلزم الطمأنينة لا تعد الطمأنينة فيه ولذلك ما عده لا في القيام الاول ولا في التشاهد الأخير لانه علشان يقول التشهد لازم ايه يطمئن في الجلوس ويقوله ازاي مجرد الطمأنات وكذلك ايه الفتحة إنما واحد مثلا حط في بوق كمبيوتر حاجة يقوله بسرعة ها؟ لا زودوا النية بقى بقى تركز بقوا 18 طب في واحد جعلهم 12 هيجعلهم 12 ازاي مش 13 ولا 14 814 ده غلط الا بالاعتبار اللي احنا قلناه ان يجعل الرفع بس هو اللي ركز من اللي السجود ها شال ايه شال التسليمتين الاحناف شالوا التسليمتين وشالوا التشاهد التسلمة التانية ديت ما هيش هي ركن على كل حال يعني شالوا التسليمة وشالوا التشاهد وقالوا الجلوس قدر ما يقرأ التشاهد يبقوا كم عندهم شلنا اثنين من تلتاشر بيب وحداشر ها إذن كان شالوا التشاهد هيسيبوا الصالة على النبي دولنا أو عشرة اوه عشرة ماشي ما فعلش مشكلة اه ازاي نجعلهم اتناشر لا ما نشيلش التشاهد عند الحنابلة ولا الشفعية اللي شالوا التشاهد الاحناف ويشيد حاجات كمان معاه نشيل الطمأنينة خالص وده مش عند الاحناف عند الاحناف فيه بيشيل الطمأنينة في بعض الاركان والاركان القصيرة اللي هي الوقوف بعد الركوع وبين السجدتين فتلاقي يطلع ينزل على طول انما عند الحنابلة نشيل الطمأنينة من العد لا من الاعتداد ولكن نشيلها من العدة باعتبار الطمأنينة صفة الركن وليست ركنا منفصل الطمأنينة صفة الركن وليست ركنا منفصل يبقى احنا لما نيجي نقول مثلا غسل النجاسة جريان الماء معناه جريان الماء فالكل متفق الملكية قالوا لا لابد من الدلك فقالوا لهم لا يجب بالشريعة إلا لإيه إلا شيء واحد قال ما هو شيء واحد ما هو الغسل لا يكون غسلا حتى تدلك إلا من تدلك لا يكون غسل يبقى ده صفة الواجب ما هوش واجب إضافة مش واجبين على المكلف إجراء الماء والدلك واجبين مش الغسل والدلك لا الغسل لا يكون غسلا حتى تدلك وطبعا يعني الامام النووي قال انه اندفاع الماء من مزاب ونحوه يعني مثلا مزراب فنزل الماء من فوق قوي فبتمزل باندفاع او ضغط زي دلوقتي يعني الماء بتيجي تحت ضغط فتنزل قوية فيقوم مقام الدلك والظاهر والله أعلم إنها لا تقوم مقام الدلك إلا لو قعدت مدة طويلة قوي لو جبت طبق وسخ وقعدت تحط عليه مية شديدة ممكن تقعد ساعة على ما المية تغسل كل في الطبق إنما لو عملته بإيدك كده يتغسل في, يعني في ثانية يعني شوية مية صغيرين مع دلك خفيف خالص فالإمام مالك برضه وجهة نظره قوية يعني في المسألة لإن الدلك مع الماء يزيل إنما الماء لوحدها الزكاة قوية قوي قوي قوي بقى أو تقعد مدة طويلة مش كده يعني ديهم كده بس ليه البواخة دي يعني كسل يعني ولا إيه اللي ولا بدعه ولا إيه إن قالوا إن ده كسل يبقوا مقصرين ومفرطين إن قالوا ده يعني عبادة تبقى بدعه. ولو قالوا دي أفضل من فعل النبي وأفضل من الشريعة فكسل يعني كسل فالدالك ده الحقيقة وطبعا الملكية عدوا الدالكة شرطا في الغسل يعني صفة من صفة الغسل فلا يكون الوضوء بدونه فبعض العلماء عدوا ركن إضافي قالوا ويدالك إنما الملكية الحقيقة معبروش كده ما قالوش الدالك ركن كمان في الوضوء قالوا الدالك صفة اللي إيه الركن فاذا لم تفعله بصفته لم لم تفعل الركن وهو الغسل <تصفيق> نعم التنظف ماله هو ما جابش سفت التنظيف هو قال انه فاغسله دي امر بالغسل والغسل لا يكون غسلا الا مع الدلك فيمكن يعني راعة مسألة النظافة او ما راعها انما بقية العلماء قالوا لا جريان الماء غسل بدون ذلك اسمه غسل برضا يعني لو جبت خيارة وحطيتها تحت المية كده نقول ما غسلتهاش ولا نقول غسلتها غسلتها غسلته. ما غسلتهاش كويس اه انما غسلتها حتى بعض العلميين بيقولوا ان انت ما تدعكش الفكهة خلي ايه يعني مية تنزل عليها عشان تاخد الميكروبات وتمشي تروح بعيد منها بتدعكها كده بتدخل فيها الايه حبيبات الأذى من سواء الهرمونات أو المبيدات أو الأتربة اللي حواليها أو إزاز أو بتاع يعني فأحسن حاجة إنك تنزل عليها سلمة يعني قوي بقدر الإمكان ولكن ما يمنعش إن بعد ما تنزل المية تدعكها بقى وبعضهم قال تغسلها بالصابون. علشان يزيل الله وبعضهم قال كل ده ما يكفيش لازم تتقشر لانه المبيدات والكيمويات بتبقى متركزة في القشرة فما تقشر يبقى ازلت معظم الاذى يعني والظاهر ان ده يعني الافضل الا لمريض محتاج الى القشر يعني اللي عنده سرطان جلد يعني يأكل الجذر ما يقشروش يأكلوا زي ما هو كده فيه كيميا فيه مبيدات يأكلوا لأنه الفيتامينات المقصودة فيتامين ألف متركز في في الحواش بره فيقوم يأكلوا بقى على حاله وخلاص قال في نظم أبي شجاع وبعده سجد سجدة كالسابق وعددهما ركنا بلا مفارق قال الشيخ الميداني في الشرح، وبعده اي بعد هذا الجلوس مع الطمأنينة اسجد سجدة كالسجدة السابقة وعد هذين السجودين ركنا واحدا بلا مفارق هذا على من عد المصادر اركانا ولم يعد الافراد فالرك يبقى السجود والركوع والقيام ولكن عليه ان يجعل القيامين ركنا واحدا هيشكل على قوله ده على الاعتبار ده ان يجعل القيامين ايضا ركنا واحدا والجلوسين ركنا واحدا عندنا قيامين وعندنا جلوسين في الصلاه خليهم ركن لو عايز السجدتين ركن واحد لان ما بيعدش افراد الايه المصادر الأجناف يعني بيعدش أفراد الأجناف بيعد الأجناف بس يبقى الصلاة تكبيرا وذكرهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم وجلوس وتسليم وترتيب ماذا كده؟ فيشكل عليه ما السجدتين اللي يجعلهم ركن واحد ده حتى يعني القيام اللي بعد الركوع والجلوس اللي بين السجدتين جعلوا مقامه ومرتبته أقل من السجود السجود الثاني مقصود لذاته أما القيام فقالوا ده يعني أركان قصيرة مش مقصودة لذاتها إنما للتفريق على القول ده يعني إنما يعني يعني طبعا إحنا الكلام ده كله ما فيش هيفرق انه نعد يعني الاركان هتختلف مش هتختلف لا كل ده في طريقة العدد بس ولكن نستحسن طريقة دون اخرى وعد الايه الافراد هنا افضل لانه اوضح افراد الجنس افضل من عد الاجناس ويشكل بقى في عد الاجناس ويظهر السلف ما كانواش شاطرين في الحساب ولا ايه مش عارف ده مستبعد يعني غالبا يكون قاصد حكاية 14 دي نعم موافقة هيئة الصلاة ما هو ده بقى على عتبال يعني اللي جعلها شرط وطبقها في المسائل في الفروع اللي قلنا عليها إنما دي عايز الأول نقول إن احنا نجعلها شرط ولا لا؟ وواجبتها الصلاة ثمان أي الصلاة أي الصلاة بقى لأنها مفسرة للإ لل للمضف إلى وواجبتها الصلاة ثمانية خبر التكبير بدل بعض من كل غير التحريمة. وغير اعراب غير ايه يا مهدي التكبير بدل من ايه ثمانية ها ثمانية, ثمانية طيب التكبيره غير التحريمه اعراب غير ايه ها بعضهم نعم. يقوله. نعت. دي بعد المعارف تبقى نعت ولا حال. تنفع حال. آه صفر. نعت هو صفر. قال السجود رك. مال إيه؟ مال عزينة يعني؟ وبعدين انه غريب قوي ان تكتب الالف واللام وبعدين تكتب السين كأنك بتكتبها لوحدها بشرطة من تحتيها كده لا وتكتب اللام سين على طول تكتب ال لوحدها وبعدين يعني مش فاهم ايه ده ليه كده؟ طيب هل السجود ركن؟ طبعا ركن والسجود على الأعضاء السبعة ركن مغاير؟ لا ده وصف للسجود السجود معناه الشكل المعين وأن يكون على الأعضاء السبعة ولكن قلنا في خلاف انه شكل السجود ممكن يوجد ولو كانت الأعضاء مش سبعة يعني حتى لو المعتبر ثلاث أعضاء اللي هم الركبتين وال موش ركن مغير ولا حاجة ده وصف صفة الركن لانه قال في الحاشية بعض ذكريه ايه في بعض دي بعد مثلا بنقل سنعة العضاء السبعة اي في صفة الصلاة من الادلة على ركنياته لا يعني كون انه بيقول على الاعضاء السبعة ده دليل الدليل ده اللي ذكر فيه الاعضاء السبعة دليل على ركنية السجود يعني دليل على ركنية السجود انما كونوا على الاعضاء السبعة ده صفة الركن ما هو ركن منفصل هاكم نقول ايه التكبير غير التحريم فهي التحليمة فهي ركن كما تقدم يعني كل التكبير اه وهنا ذكر ال ايه الافراد ولا الاجناس شكله كده بيقول الاجناس بقى التكبير كله يعني مش قصده على تكبير واحد بعينه اه يبقى اهل الاصول يعرفوا ان الالف واللام تفيد ايه او ايه ها ولا والتعميم هنا الجنس التكبير كل التكبير فهي ركن يعني التحريم ركن فما تبقاش من الواجبات كما تقدم وغير تكبير المسبوق اذا ادرك امامه راكعا فسنه ويأتي هتيجي بعد كده في صلاة الجماعة وهم قالوا ان التحريم ركت والتكبير التانية دي الوحيدة اللي تبقى مستحبة كل التكبيرات واجبة انما المسبوق اذا لقى الامام راكع يكبر تكبيرت الاحرام وهو واقف وبعدين بعد كده ينتقل الى الركوع بتكبيرة مستحبة مش واجبة التكبير التانية ايه مستحب على اعتبار انه لم يتابع فيها الامام لانه دخل بعد ايه فراغ الامام منها ماشي ازاي انت ليه عشان كده فهم فاهمين ولا لا وغير تكبيره المسبوق اذا ادرك امامه راكعا ما يأتي مفهومه كل التكبير في الصلاة واجب عند الحنابلله الا اثنين تكبرتين اثنين التكبير الاول تكبيره الاحرام دي ايه ركن طيب لو جه المسبوق ولقى الامام راكع يعمل ايه يكبر تكبيره الاحرام الاول اللي هي ركن الله اكبر وبعدين هو هينتقل الركوع بقى تكبيرة, اللي بي... تكبيرة الانتقال دي عندهم دي بالذات بقى سنة ماش واجبة ليه سنة معللوا اش معنى دي اللي سنة مخلوها واجبة زبقية التكبيرات فقالوا عللوا بانه يقتزع عنها بتكبيرة الاحرام لانه تكبيرتين متواليتين فتدخل الثانية في الاول ويبقى تكبيرة واحدة تكفي عنهما ويبقى التانية مستحبة برضه التانية مستحبة ولكن يعني احنا طبعا المختار في التكبيرات انها مستحبة ولو قلنا بوجوبها كنا قلنا بوجوب دي اكتر في زماننا ده عشان الناس الله اكبر ويقوموا يكبروا تكبيره واحده وهم بيركع انما يعرف انهم تكبيرتين يقول الله اكبر الله اكبر ما هو الثانيه اللي هتيجي في الانتقال بقى ويبقى ده محلها صح ما حدش يستعجل لازم يكبر تكبيره وهو واقف وتكبيره ولكن ايه المشكلة ان احنا مختارين ان التكبيرات كلها ايه صنان مهياش هياش وجبات لو كان مصبوك ايه كان دخلها نومه مش كده كبه البيض عشان اه اه اه هذه بهما التكبيره هي هي بقى ولكن ما وضحش كده طبعا ها يعني هنا تخريجا على القول ده يبقى ماشي الحياة <تصفيق> ليه التكبير واجب عندهم لا معلش ما احنا هيقول بقى يعني هم أعظمها هيبقى مستحب عندنا ومسنوناتها الشفعية عبروا بهيئة وبعض ورك وعبروا كمان عشان اخونا اللي كان بيقول قالوا على الهيئة يعبروا عنها بايه مندوب او مستحب ويعبروا عن البعض بسنة اللي هنا سماها سماهش الحنابلة بعضها واجبات والشفعية قالوا لا الواجبات زي التشهد دي سنن عندهم ابعض او سنن سموها سنة والاركان عندهم واجب او فرد فسموها فروض برض يعني برضو استعملوا ركن وفرض، يقولوا فروضها ويقولوا اركانها في الاركان انما عندهم اللي سموه الحنابلة واجبات هنا بعضها سموه سنة او بعض مثل الجلوس للتشهد الاول والتشهد نفسه و بعضها زي التكبير قالوا ده هيئة والهيئة لو تركها عمدا او سهوا لا تبطل صلاة ولا يأس اما السنة فلو تركها سهوا يسجد سجود السه وان تركها عمدا فيها قولين برضو للعلماء ان العمد كالسه ويسجد للسه والقول الثاني ان تركها عمدا يبقى هيسجد للسهو ليه وهو ما تركهش عشان يسجد بدلها ولكن بعضهم قال لا وقد يتركها عمدا لغرض يعني مثلا بيتعب من الحكاية دي مريض يتركها عمدا ويسجد للسهو جبرانا السجود ما يضروش فهمتوا؟ يبقى ليه هيسجد للسهو معين تركها عمدا اسمه سجود السهو مش سجود العمد فبعضهم قال لا ما يسجدش تارك عمدا لا يسجد وبعضهم قال لا يسجد لانه اشبه بالايه بالسهو اولى منه ولانه قد ايه يكون معذورا في الترك العمد نعم ماشي يا سيدي محمد بيقول ما وانت بتسميه سجود سهو ليه سجود وخلاص في الاخر سميه سجود جبران يا سيدي والتسميع قول الامام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده تسميع حرام ولا حلال يا شيخ شافعي ولا واجب ولا ركن ولا مستحب ايه رأيك في التسميع ما الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به آه يعني هنا الاسم لمسمى اخر الاسم هنا مشترك يعني ان التسميع انه يفعل العمل في الخفاء ثم يعلنه للناس رياء يعني فده ده حرام طبعا اما التسميع هنا فده واجب عند الحنبلة سنة عند غيره التسميع الثاني التاني طبعا هنا ان يقول سمع الله لمن حميده والتحميد دي نمرة ثلاثة أي قول ربنا ولك الحمد وكل دي عند الشفعية هيئات التكبير والتسميع والتحميد كلها هيئات لإمام ومؤموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ومحل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء بين ابتداء الانتقال وانتهاء الانتقال ماشي الحاج ها عايزون كذا على طول إنه هو واقف لو يعني يعني هو واقف أو هو خلاص عادت الروح كذا ما ينفع لكن مرة يشوفنا مش كده اشترطوا يعني انه يكون جزء من الذكر في جزء من الحركة يعني انما لو خرج بعضه عن الحركة لا يضر فيكون ابتداء الذكر بين الابتداء والانتهاء مش كل الذكر بين الابتداء والانتهاء يعني لا يشترط. يعني لو قال سمع الله لمن كان وقف خلاص فقال حميدة بعض الفقهاء بقى قال انه له ان يقول قبل ان يقوم واستحسنه وبعضهم قال له ان يقول بعد ان يقوم واستحسنه وبعضهم قال ايه يقول بين الابتداء والانتهاء وبعضهم قال يشمل به كل الحركة وهذا يشق يعني في بعض يعني القيام السجود ممكن الواحد ما يقدرش او الشجود لانه العواجزة اللي زينا يعني ما درش يعمل الحكاياتية يصعب يعني طيب يا سيدي فلو شرع فيه قبله او كمله بعده لم يجزئه فلو شرع فيه قبله او كمله بعده لم يجزئه يبقى هنا بقى طبعا ده شد الاقوال اي شرع في المذكور قبل شروعه في الانتقال بان كبر للسجود. قبله هويه إليه أو سماعة قبل رفعيه من ركوع ونحو ذلك لم يجزئه وبرضه أيكمله عندك في الحشة قبل انتهائه بعد انتهائه يظهر مش قبل اشتب قبل وهكتب بعد اللي عنده تأويل لها كده يقول لن ما يظهر بعد كأن أتم تكبير الركوع فيه لم يجزئه انتهاء الركوع، <تصفيق> اه؟ <ها؟ تصفيق> انتهاء الانتقال يبقى بعد انتهائه بقى. بعد انتهاء الانتقال مش قبل مش كده انتهائه الضمير عايز على الانتقال كأن تم تكبير الركوع فيه لم يجزئه لأنه في غير محل محله وكذا لو شرع في تسبيح ركوع أو سجود قبله أو كمله بعده وكذا سؤال المغفرة وكتكميله واجب قراءة راكعة وكتكميله واجب قراءة راكعة يعني الواجب القراءة في القيام يعني وكتشهده قبل قعود للتشهد الأول أو الأخير قال المجد هذا قياس المذهب والقول الثاني اللي انا قلته الاول يعني قبل ما اقرأ يجزئه لمشقة تكرره يعني لمشقة سببها تكرره يبقى هنا الاضافة تكون للاسببية برضه لمشقة تكرره يعني لمشقة للمشقة التي سببها تكرره ولأن التحرز منه يعسر والسهو به يكسر ومع البطلان به والسجود له مشقة ومال إليه ابن رجب وغيره صحعه في حواشي المقنع وصربه في تصحيح الفروع واستظهره ابن تميم وغيره يبقى هنا ايه يبقى في جزء منه طيب لو قال لو قال الذكر في جزء من ال من الانتقال وترك الباقي فاضي قلنا يجزئه ودي ما فيهاش مزاعم دي, دي ما فيهاش مزاعم في انه يجزه وإن استحسنوا إنه لعيد ذكر يشمل كل الحركة عشان ما تخلوش الصلاة من جزء منها من ذكر يعني ثابت كأن عشر أو خمسة هاي بالثبات أي قول سبحان ربي و وتسبيحة الركوع والسجود اي سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الاعلى في السجود وكل ده هيئات مستحبة حتى مش صنعا عند الشفعية وسؤال المغفرة يقول قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة يعني كل ده يجب مرة مرة يعني هنا التكرر ليناسب التكرر السابق لو قال مرة ممكن تعود على اخر مذكور انما يقول مرة مرة يعني كل واحدة منها ايه مرة أقول لك قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله ويا حي يا قي مثلا حاجات كتير مرة مرة يبقى معناه أن كل واحدة منها مرض نعم حد هنا بيسأل حاجة ها ايه هو يعني القول الثاني القول الثاني يجزئه لمشقات تكرره هو ده المختار انما هنيجي بقى الخلاف انه يبدأ فيه وينهيه قبل الانتقال او بعد الانتهاء الى الرك ده اللي يبقى يعني فيه اشكال شوية الافضل انه يبقى معظمه في الحركة معظمه في الحركة حركة اللي هي الانتقال يعني. ويسن قول ذلك قول ذلك ثلاثا ده على الاقل يعني. السنة ده اقل السنة ثلاثة وغرد سبعة خمسة وسبعة وتسعة وعشر نعم تولي يا لها مختار ماله صنع احنا قولنا من الاول انا غلقت الناس بتك تتكلم بكتب في الورق عشان ما جاوش ومن الواجبات التشهد الاول وجلسته هو من الصنع عند الشفعية من الابعاض مش من الهيئات يبقى الجلسة والتشهد فيها دي من الابعاض عند الشافعية الفرق بين الابعاض والهيئات عندهم إيه؟, ايه غريب الفرق ايه بين الهيئات والابعاض الواجبات عند الحنابلة لا مش هي الواجبات الابعاض عند الشافعية ادي اول حاجة قلناها هي جلسة التشاهد وثاني حاجة التشاهد ولسه في ابعاد تاني الابعاد حكمها انها لو تركت سهوا تجبر الابعاد تجبر اما الهيئات فتفوت بفوات محلها وكلهما مستحب ولكن الابعاد اشد استحبابا يعني اكد من الهيئات يبقى اكد من الهيئات وتجبر بسجود السه اما الهيئات فلا تجبر بشيء تفوت بفوات محلها السنن والهيئات اللي هي الابعض الهيئات عند الشافعيه كلها واجبات عند الايه عند الحنابل الا ان انهم قالوا الصلاة على النبي بعد بعد الشهود الاول على الصلاه والسلام ليست بسنة ولا واجب ولا سنة لنحنبل قالوا كده قالوا التشهد بس والشفعية قالوا لا تقول اللهم صل على محمد وما تصليش على الآل التشهد الأول صلى الله عليه وسلم طيب ومن الوجودة التشاهد الأول والجلسات للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته على ذلك وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ولأنه عليه الصلاة والسلام سجد لتركه وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهب وانجبارها بالسجود والمذهب وجوبه قياسا على التشهد وعنه سنة, سنة وفاقا وقال ابن حامد هو قول عامة الفقهاء قال ولا ما قالش مش قال قبل كذا كذا مرة؟ محمد ذا كده ايه هذا مش عاجبك الزمزم يا دوبك قال المنظومة وخلاص وسكت مش مسمعنا هوش قال ما تاني منظومة كبيرة بقى فاتعوض حالا بس مش زي لصدها كله طيب الامر به في حديث ابن عباس ويسقط عمن قام امامه سهوا لوجوب متابعته يبقى الامام قام سهوا انت متعدش تقوم معا خلاص يعني لقيته بيقوم سبح له اول ما يعتدل قائما ما تسبح له لانه يكره له ان يجلس بعد ان يعتدل قائما يكرهه فلان بدا في الفاتحه لا يحرم عليه الجلوس وتبطل صلاته به بالجلوس فاذا وقف ما تسبحلوش خلاص وقف له وهو سبح له وهو اثناء انتقال حد بيقول حاجه في الركعه الثالثه بس ازاي يعني بعد التشهد الاول لازم يبقى في دي دي ايه احنا بنقول اللوقتي واحد ترك التشاهد الاول هيتركه هي في الرابعة ازاي صحيح لو خطأ اه خطأ اه يعني هي الاصل انها تبطل صلاته وقد لا نبطلها على اعتبار انه اتى بشيء جهلا فيبقى في الحالة دي لا تبطل لجهله كمان ركع رقوعا زائدا او نحو هذا ولكن يبحث فيه موضوع البطلاء استني يا بي الدبانة يعني مشكلة يعني. طاهرة يعني الامر بيه في حديث ابن عباس سأسقط عن من قام امام واسهن لوجوب المتابعته الوجوب ده تعليل لايه ها علي السقوط يعني وجوب المتابعة أسقط وجوبه على المأموم والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله ده أقل ما يجزئ على اعتبار دي أقل الألفاظ اللي وردت صحيح ما شيء كده، إنما مرة شلنا الألف ولم وزودنا حاجة يعني في الروايات يعني مش إحنا طبعا يعني شالت وزادت يعني اللي زودنا يعني الرو الروايات الشهادة تزداد يعني ال اللي روى فده أقل الألفات وردت ولكن السنة طبعا إنه يقولوا إيه زي ما احنا قلناها قبل كده وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم المصلي على محمد ودي جعلها الشفعية قلنا ركنا ليست واجبا رك والصلاة على الآل من الأبعاد بل عندهم ثلاث أبعاد بين بعد الركعتين جلسة التشهد والتشهد والصلاة على النبي بعده دي أبعاد وبعدين الصلاة على الآل في الآخر وفي التشاهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده وما عدا الشرائط والأركان والوجبات المذكورة مما تقدم في صفحة الصلاة سنة فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته الفرق بين الشرط وبين الركن نمر واحد ايه يا مين يا محمود عبد الرحمن او الفرق بين الشرط والركن ها نعم الركن جزء الشيء والشرط خارج عن الشيء طيب الفرق الثاني يا هاي ثم الفرق الثاني يا أسامة ها فقد العمل برضو امتعمدت يعني تركه الا لأذر يعني ممكن تقول ان الركن اذا فقد, فقد فقد العمل مطلقا مطلقا اما الشرط اذا فقد يعني اذا عدم عدم العمل لا مطلقا يعني احيانا واحيانا اذا كان بعض العمل ايه يبقى فده شرط صحة الصلاة يبقى هنا ايه لو عجزت عنه تصح الصلاة بدونه لو عجزت عن التطهير يعني تصح الصلاة بدون تطهير عجزت عن الاستقبال كده ولكن تقول ايه في الجملة لان النية احنا قلنا شرط ولو فقدت فقد العمال مطلقة فيش حد يحصل له صلاة بدون نية لا عذر ولا مغير عذر نعم لا الركن لا يسقط بالعذر لان القيام ركن القادر عليه يبقى هنا ما يسقطش بعض العلماء توسع بقى فيه يعني اسقاط الاركان شوية وخاصة الاحناف فقالوا انه العاجز يسبح والعاجز عن التسبيح مش يعني حاجات زي كده فيعني هنا ممكن يختوى من هذا الايه من, من هذا الوجه يعني لكن في فرق مهم اي الشرط يستمر في كل العمل يعني في الصلاة في الصلاة يعني مش في كل الأعمال في... بالنسبة للصلاة لابد أن يستمر الشرط إما حقيقة أو حكما يعني استصحابا استصحابا للأو... يعني النية مستمرة حكما إنما عشان توجد طول الصلاة مش ممكن ها ايه تاني ها ايوة دي اللي فيها الجلدة بقى قول كده قول صح ايوة يعني عبر بالاصول بقى هتقول الشرط لا يلزم من عدمه العدم والركن يلزم من عدمه العدم يعني ده ممكن ولكن على قلنا ايه لا يلزم من وجوده وجود تبتقول ايه هاته يا ابن العشر الميلي الشرط لا يلزم من وجوده ايه وجود انت قلبت العلم خالص وبواز المفروض يدفع مش ياخد الشرط ايه انت اللي تاخد 10 جنيه الشغل ده بعده مش معقول هناخدها منه تاني خليها له يبقى الشرط ايه لا, لا يلزم من وجوده وجود اما الركن فيلزم من وجوده وجود ولو مؤقت اه ده يا سيدي هتقول حاجة صح؟ الركض لانه جزء ماهية فان وجد وجد جزء ماهية ولكن احنا طبعا نقول بشرط اكتمال العمل على الصفة الشرعية يعني الحد القادنى يعني لأنه يوجد يعني الركوع يوجد والقيام يوجد وبعدين السجود يوجد وبعدين لما يخرج ريح يبقى لا يوجد شيء يعني من جهة إنما يوجد شيء من جهة الثواب يعني على كل حال الأمور دي كلها أمور اعتبارية كل اللي احنا قلناه ده اعتباري يعني باعتبار وجود حاجة أو عدم وجود حاجة أو في حالات معينة أو يعني اي هو آه لا يعني قصد الفروق اللي احنا قلناها دي كلها باعتبار معين يعني فروق باعتبار معين وباعتبار تاني تلقيهم متساويين ما هوش فرق ولا حاجة او في حالة معينة طيب يا سيدي قلنا قلناك البيئة سنة فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته وإن كان لعذر كمن عدم الماء والترابة أو السطرة أو, أو حبثة بنجسة يعني بأرض نجسة صحت صلاته كما تقدم غير النية فإنها لا تسقط بحال، لأن محلها القلب فلا عجز عنها الحقيقة لا عجز عنها من جهة, من جهة تانية انه لو عجز عنها بفرض يعني امكان العجز عنها يعني يسقط التكليف غالبا العجز عنها يستلزم سقوط التكليف والعجز عنها اما جنون فقدان عقل يعني او بجهس وفي الحالتين مبقاش عليه تكلف فيعني في, في المكلف يعني باعتبار المكلف ما قلنا كل الحاجات ايه اعتبارية باعتبار الايه حال المكلف يعني لان محلها القلب فلا عجز عنها او تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه يعني حتى لو تركوا الشك في وجوبه فتركوا عمدا بطلت صلاته برضو طب لو كان شاكك في المشروعية شاكك في الوجوب عارف ان مشروع وشاكك في الوجوب يعملوا خلاص يعني وطبعا اللي واخد بمذهب الجمهور من استحباب الواجبات دي ما يبقى شاكك كل حاجة إنما الشاكك اللي هو مش عارف أي حاجة ولا عارف ده واجب ولا بش واجب ولا العلماء قالوا ولا ما قالوش ويتركوا عمدا لا ما يتركوش بقى عمدا إنما لو شاكك في المشروعية يعني مش عارف عليه سجود ساهو ولا لا ما يعملوش عليه تكبير ولا لا هل ده محل فيه تكبير ولا مفوش تكبير يبقى تركه هنا هو معذر فيه حتى لو قلنا بوجوب لانه كالنافي وكالساهي يعني في حد بيقول حاجة وان ترك الركن سهوا فيأتي يعني هتيجي المسألة دي بعد كده فيسجود الساه وان ترك الواجب سهوا او جهلا سجد له وجوبا ان ترك الركن سهوا بيرجعله ان كان في نفس الركعة و. يلغي الراكعة يدخل في الراكعة اللي بعدها وهيجي يعني هيجي التفاصيلات دي ما تعتمدش قولة دلوقتي وان ترك الواجب ثهوا او جهلا سجد له وجوبا طب جهلا يمكن يعني وعرف وجوب يعني تعلم اثناء الصلاة ممكن بيصلي سابل ايه التشهد الاوسط مثلا واحد من بره قال لم انت واجب كمل صلاتك عادي واسجد لسه يبقى هنا واجب عليه ايه سبودس بن عارف الحق عارف ان ده كان واجب فيبقى عليه ويجب عليه سجود سبودسه بس يكون طبعا ممن يعتمد قوله في نفس المستمع يعني يعني عالم مفتي بيفتيل وماشي وان اعتقد الفرض سنة او بالعكس لم يضره كما لو اعتقد ان بعض افعالها فرض وبعضها نف وجهل الفرض من السنة هيعمله مخلص اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة ده ايه مستأنف ها؟ الخشوع فيها سنة مستحبة وقيل واجب فيها وقيل واجب في بعضها لازم يخشع في بعض الشرك يخشع في الكل وكل مستحب في الكل مفيش ادنى من مستحب في الكل يبقى مستحب في الكل واجب في البعض مستحب في الباقي واجب في الكل ولكن مش ممكن يعني مش ممكن حصوله انما في الواقع يعني انما يبقى الواجب ان يجتهد في ذلك أه صحيح صحيح ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب عذر يعني لأنه فعل محرم وللإمام أن يعذر على فعل المحرمات بخلاف الباقي بخلاف الباقي بعد الشروط والاركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا وانتو خليتوا سنة هو ايه خلو ايه سنة بقى <تصفيق> اللي هو مثلا التكرار في الاذجار <تصفيق> الخشوع <آه>؟ تكبيرت المسبوق المسبوق <تصفيق> <تصفيق> تعبوا نفسهم قال الحقيقه <تصفيق> <تصفيق> ما يضوش بقى زياده عن كده يعملوا لكم ايه بقى مم. ما هو قالوا جبن اهو ما فيش ياثم تبطل الصلاه عندهم على طول اللي يتعمد المحرم تبطل صلاة اللي يفعل سهوا او جهلا ما تبطلش نعم سجود سهو واجب تبقى طبطل <تصفيق> ده سؤال ولا انت بتقرر ولا ايه بتقرر يعني بناء على ايه القرار ده طيب قولي الشيخ بجابر قال كده ما انا جاوبت الولد يعني ايادني بتقول بتأيدني ان الشيخ جابر قال كده كمان ولا انت انت ما سمعتش انا جاوبت قلت ايه ماذا قال هذا واجبات سنن و... اه... ايه ده ذلك اركان الصلاه وواجباتها سنن اقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسمله وامين نص على البسمله استحب <تصفيق> بس <ده> وامين والسورة وملء السماء الى اخره بعد التحميد وما زاد على المرات في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الاخير وقنوت الوتر كل ده ايه سنن وسنن وافعال يبقى دي سنن اقوال دي سنن افعال بقى كرفع اليدين في موضعه وضع اليمين على الشمال تحت سرته والنظر الى موضع سجوده صعب قوي حكاية تحت السره دي مش كده؟ الواحد يبقى كده من دلدلة كده لتاحت الله؟ السلع من الارض ده ولا جيه منزل من السماء ولا في هنا السماء حتى جيت من اين؟ اه ده حاجة فظيعة بتقول ايه بقى؟ ما فيها خلاف طبعاً مبني على حديث وأثار وحاجات كتيرة أدلة كتيرة بس يعني الإمام النووي قال الأصح أصح ما ورد وضعه على الصدر بناء على الخلاف يعني ما هو الحنبة قاله تحت الصدر فالمقدام يشد حيله يعني قال اللي خيره يعني من هو يعني ابن قدامى مش شجيع اوي في مخالفة المذهب انما يقول ويحتمل غالبا يقول ويحتمل كذا يقول ويحتمل كذا شجيع في نفسه انما في تعبيره مش شجيع في تعبيره عن مخالفة المذهب انما لما يكون فيه خلاف في المذهب يختار ويقولوا ولا أنا كذا وليهم كذا وكذا. انما مثلا في ناس تانية لا يعني ابن القيم يقول يعني ده السنة وده الذي لا محى عنه ولا كذا ليه ويعرض يستدل بخمسين ميت دليل على المسألة وكذا. في ناس مثلا زي ابن حزم يشتمل على. طفل. هذا من ضلال الحنفياتي وإفكيه قلت هذا من ضلال الحنفياتي على طول بقى يديها بقى شتي معنا وطبعاً الطريقة التأدب أفضل يعني والتعود في التشاهد الأخير وقلناها وصنعاً أفعالك رفع قلنا خلاص ووضع لدينا على الركبتين في الركوع يعني لم يحطش إيده على الركب صلاة صحيحة مفرجهتي الاصابع طبعا والتجافي فيه وفي السجود يجافب معنه مد الظهر معتدلا يعني في الركوع وغير ذلك مما مر مفصلا ومنه الجهر والاخفات والترتيل والايصاله والتقصير في مواضعها كل دي سنن وما لا ولا يشرع اي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم امكان التحرز من تركه السنن دي يعني وان سجد لتركه سهوا فلا بأسا اي فهو مباح خلافا لمن قال هذا سجود في غير محله فتبطل صلاة سجود لا محل له لا طلب له يبقى سجود زائد في تبطل الصلاة تبطل به الصلاة فلو فعله بعد التسليم فقد تمت صلاته بالتسليم ولا يضره ما يفعل بعده خلاص ما يضغوش بقى شوفك من من الصورة من السنن ها من الصورة اللي بعدها تتعامل من الصورة من الصورة اه من الصورة اه ان الله تركوا بعد الشرطة فتسنى لذيبوه لو ترك ما يزجدش ساهو يزجد استحبابا آه. طبعا كلمة فهو مباح يعني ده الحقيقة لا استحسنه ان يجعل في العبادات مباحا لانها يا يا مستحبة على الاقل يا بدعة ولكن التعبير بالمباح ايه احتماله في العبادات ايه احتمال الاباحة في العبادات وفي عبادة مباحة ها اللي يعرف دي ياخد برضو ايه عشرين جنيه مش عشر ها ازاي يبقى في العبادة مباح؟ ده سؤال مشطوب ده الغير شقيق هذا الصباح مشان السؤال هنا ورا. ها في جائز زي بقى جائز يعني تعمل عبادة جائز وغير مشروع ما فيش عباده جائزه وغير مشروعه في ها حتى من كذا صوره لو احتملت كذا هيئه يبقى هنا اختيار الايه الصورة او اختيار الهيئة اللي انت مخير فيها فده ده دخول للمباح في العبادات او ولكن هنا طبعا ده مش دخول اصلي انت بتختار بين المستحبات يعني انت مخير بين مستحبات او حتى بين واجبات فايه لك ان تختار ما شئت فهنا ده ممكن ايه تاني وان ترك الواجب سهوا او جهلا سجد له وجوبا هل المختار وجوب سجود السهو في اي حالة لا في اي حالة لا انما هل في بعض الحالات يجب او هو مستحب مطلقا ده في خلاف بين اهل العلم يعني هيجي بقى في السهو نبقى نختار فيه مين بيقول ايه اه لا مشروع بمعنى مطلوب ما يبقاش مباح المطلوب لا يكون مباح انما المباح غير مشروع هو جائز انما المشروعية معناه الطلب ان الشرع طلبه ما يدخلش فيه المباح الجائز يشمل المباح والمستحب والواجب والمكروه نعم ما هو قال الأخوكم قال على التخير إنه فيما خير فيه المباح يدخل في العبادات في فعل بعض العبادات لمناسبة بعض الحالات فمثلا التسويب في صلاة شرب المياه ما هوش ايه ما هوش عبادة يعني انما يبقى عبادة ومباحة قالوا انه الترجيع في صلاة في اذان الفجر مثلا ان يقول الشهادتين قالوا اذا كان ده يعني يزود ايمانه او عنده قلة يقين او عنده تردد او حاجة يبقى يقول الشهادتين قبل ما ينطق بيه فبعضهم قال ده يعني ده لمناسبة حال ولكن نقول اذا كان ده انفع له يبقى مستحب انما يسورة يعني من قاله يباح ولكن ايه ما بعض العلماء يعني ما استحبش ان يرجع في اي حاجة لا قال ده الحاله زي ابي محذورة ويبقى الوصف اللي انا وصفته ده بعض العلماء قال مثلا اه؟ المخير فيها, فيها مهدي اقولناها خلاص اول وحدة قلنا انه يختار بين المطلوبات فده مباح فعل الكل مش عارف حكاة فعل الكل دي انما ممكن نقول الزيادة الزيادة في البعض <slerin> انه مباح فعل الكل مباح <swin> يعني ما ياخدش ثواب ولا ياخد يعني ما ياخدش ولا ياخد ثواب هو يعني القول بأن عبادة مباحة مشكل يعني مشكل ما هو عبادة الواحد ما بيعملهاش كده إيه إلا للثواب وفيش حد بيعمل عبادة من غير لازمة مش كده إن كان فيها منفعة مقصودة في دينه أو دنياه إذا كان في دينه يبقى ده مستحب وإن كان في دنياه إن بيها العبادة يبقى مستحب ما قصدش بيها العبادة يبقى دي مش عبادة لان هي للدنيا وما هيش عبادة يعني هتلاقي فيها اشكال انك تعمل عبادة وتقول ده مباح انما زي ما قلنا يعني انه يعني قد قد يعني بعض الحاجات يقال انه فيها يتلاقي لفظ الاباحة داخل يعني مثلا الكراءة من اوسط الصور قد يقال مباح ولكن برضه يعني هو مستحب استحبابا أقل وبشرط عدم التكرار والالتزام يعني برضه برضو هيبقى فيها إشكال هل يقول حاجة هنا؟ هل الدلك شرط في الاستنجاء بالماء؟ لا ما هو الشرط أم الكيف فقط على أساس اشتراطهم الدلك؟ لا لأنه يعني انت عايز تعرف مذهب الملكية على كل حال ما هو الشرط عند الجمهور يكفي الماء ما يشتواتش الدلك وقلنا ان المية مندفعة من الشطافة الاندفاع ده يقوم مقام الدلك على كل حال يعني نرجو ان يكون هناك درس للشيخ بدران نستكمل فيه شرح الالفية خير بإذن الله يعني الشيخ بدران هيقعد خلاص مش هيسافر المفروض هيقدم استقالتهم من السعودية النهاردة عاوش يقدمها ولا لا وهو فيه مركز اسلامي في مدينة عمر بن الخطاب وعاوز نعمل فيها معهد يعني في معهد جاهز فعلا مبني ومفروش ومكيف وكله تمام. فبيقول نعمل فيه معهد وندرس هو طبعا بتاع حديث فعايز يسميه دار الحديث احنا بقى هنقول دار القرآن ونغيظه لا اصلا قلنا دار الفقه يقول الحديث اهم ولا الفقه انما نقول دار القرآن ما عرفش كح معنا دار القرآن والفقه أه؟ دار القرآن والحديث والفقه <تصفيق> لا هو طبعا هو, يعني هو, هو بتاع حديث فعاوز يعني فبيقول ندرس فيه الحديث نحفظ فيه الكتب الستة ون وبعدين ده, ده لو أنا مش هشترك معاه يعني لو هنشترك معاه يبقى العلوم الشرعية كلها ويبقى الحديث لحاجة من اتنين يعني نعمل مرحلة عامة ويبقى التخصص في الحديث بعد كده او نخلي التخصص من بدري شوية ويبقى مثلا اللي هيتخصص في الحديث يبقى من الاول يبدأ يحفظ مثلا وياخد يعني ممكن التخصص من سنة خمسة زي ما احنا عاملين احنا عاملين من سنة خمسة عندنا يعني الاربع سنين الاوليين دول زي ايه لصنس كده فيه كل المواد عامة وبعدين التخصص بيبدأ ايه ما خمسة وسابتة فممكن ده وممكن ده يعني مش بس المكان ده ما عرفش هيبقى مناسب ولا لأ هو بيقول مكان كويس والناس هناك مستواهم الاجتماعي كويس مين مكان؟ المسجد الكبير في عمر بن الخطاب مش فى الحرفيين قبل الحرفيين قبل الحرفيين الحرفيين قبلها ابو بكر الصديق وعين شرع جمال عبد الناصر ده والعاذ بالله وبعدين مدينة عمر بن الخطاب وإله فف يعني فولها من جهتنا يعني فبيقولها تمشي من عند المطار وتخش على طول من على مدينة قباء أو حاجة زي كده يعني بين قباء ومسجد كبير جدا والمبنى ضخم وبيقول انه مبني ومفروش يعني ذكك وكراسي ومكيف يعني على وقال قلنا هندعوك الاعتكاف فيه وبعدين ما انت قلت وانا ساكن في التجمع بقى سكتنا طلاق ايه دلوقتي؟ هو احنا ما فيهوش طلاق دلوقتي